ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين إننا أزلنا قرآن عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما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 ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل عقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم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 وَالْقُمْ فِي ضِيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطُ بَعْضَ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فاعِلِينَ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّ لَنَا مُلْنَاصِحٌ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْعَى وَيَلْعَبْ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظٌ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا بِي وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَنِي الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَن نَّضْرٍ قالوا لَئِن أَكَلَ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِلَى اللِّصَاصِرِ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَجَاءُ أَبَاهُمْ عِشَاءً أن يَبْكُونَ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا لئن لنا ولو كنا صادقين وجاء على قميصي بدم كذب قال بل سولت لكم انفسكم امرا قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلاد الود قال يا بشرى هذا ظلام وأسروا بضاعه والله عليم بما يعملون وشروه بثمانين بخس دراهم معدودة وكانوا وكانوا فيه من الزايدين وقال الذي اشتراه من مصر لمرأته أكرمي مثوان أكرمي مثوان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 سَنَمَثُواهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَكَمْ بِهَا لَوْلاَ اللَّهُ كَذَلِكَ لِنَصْرِ فَعْلِ السُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا المخلصين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 فَلَمَّا رَأَى قَمِيصًا مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُم إِنَّ كَيْدَكُم عَظِيمٌ يُوسُفَ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ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 فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إلَيْهِنَّ أَرْسَلَتْ إلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَغُنَّ مُتَكَاءَ وَأَتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمْ سِكِينَ وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأينَهُ أكْبَرَنَهُ وَقَطَعَنَّ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَشَّ لِلَّهِ وَقُلْنَا حَشَّ لِلَّهِ مَا كَذَبَ شَرَّا إِنَّ ذَا إِلاَّ مَلِكٌ كَرِيمٌ قَالَتْ فَذَلِكُمْ النَّذِيرُ لَمْ تُنِّنِي ولقد رأوتم عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن ولا يكون من الصالحين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه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 قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما من علمني ربي إني تركت ملتقو لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون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 مذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات ثمان يأكلهم سبع عجاف يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبنات خضري وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنت تم للرؤية تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالم وقال الذي نجا منهما وذكر بعد أمّة أنا أنبئكم بتأويل أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوا يوسف أيه الصديق أفنى في سبع بقرات سمان أفنى في سبع بقرات سمان يأكلهم سبع عجاف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 فما حصدتم فذرو في سبله إلا قليلا مما تكرول ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهم يأكلن ما قدمتم لهم إلا قليلا مما تحسنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاثون وفيه يعصرون وقال الملك اقتوني به فلما قَالَ الرسول قال ارجع إلى ربك قال ارجع إلى ربك فاسألهما بالنس والثلات قطعنا أيديهم إن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 <تصحيان> لات امرات العزيز الان حصص الحق انرا والدمر نفسه وانه لمن الصادق ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب وان الله لا يهدي كيد الخائنين وما ابرئ نفسي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 طلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى آبائهم قالوا يا أبانا قالوا يا أبانا منع من الكيل فأرسل معنا أخانا فأرسل معنا أخانا نقتل وإن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 قال لن أرسله معكم حتى تأتون موثقا من الله لتأتونني به لتأتونني به إلا يحيط بكم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 مَا إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَ ظَهَرَ آبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ من الله من شيء إلا حاجة في نفسه يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمنا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف أوى إليه أخو لا تربت بما كانوا يعملون فلما جنزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل اخيه جعل السقايه في رحل اخيه ثم أذن مؤذن ثم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 كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخي ثم استخرجنا من وعاء أخي كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخا ما كان ليأخذ أخا في دين الملك إلا أن يشاء الله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 إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلمون قم قد اقضى عليكم موثقا من الله ومن قبل ومن قبل ما فررتم في يوسف فلن اذرح الارض حتى ياذن لي ابي او يحكم الله لي او يحكم الله لي وهو خير الحاكمين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 وَاسْأَلِ الْقَضِيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِرَالَةِ أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ قَالَ بَلْ سَوَالَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ وَالْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وتولّى عنهم وقال يا أسف على يوسف وتولّى عنهم وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تَالَيْتَ فَتَفْتَعُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَظًا حَتَّى تَكُونَ حَرَظًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّ وَحُزْنِي إلَّا اللَّهَ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 فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ قَالَ يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَا السَّنَا وَأَنْ لَنَضُرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إن الله يجز المتصدقين قالا العلمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذاتم جاهلون قالوا أإنك يوسف قال أنا يوسف وهذا قال أنا يوسف وما ذا اخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر انه من ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا ت الله لقد اكرك الله علينا وان كننا لخطئين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 وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف فلو لا تفندون قالوا تَعْلَمُ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ فَلَمَّا أَجَا الْبَشِيرُ أَلْقَامَ عَلَى وَجْهِي أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِي فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قَالُوا يَا بابا قالوا يا ابا نستغفر لنا ذنوبنا اننا خطئين قال سوف استغفر لكم ربي قال سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف لَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ دُخُلُوا مِصْرَ وَقَالَ دُخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ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 أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلماً, توفني مسلما والحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت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 في السماوات والأرض يمرون عليها يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنون؟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 وسبحان الله وسبحان الله وما أنا من المشركين.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 استيأس حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا وظنوا انهم قد كذب جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء